إياك نعبد وإياك نستعين أي نفصك وحدك بالعبادة والاستعانة فكانه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك وقدم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص واهتماما بتقديم أمر الله حق الله سبحانه وتعالى على حق عبده طبعا إياك نعبد وإياك نستعين الطف في التواضع من إياك أعبد طبعا لما في الثاني من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به سبحانه وتعالى والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله فسمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال أيضا وأنه لما قام عبد الله يدعوه الآيات فكلمة إياك أعبد طبعا ده أيضا فيها التجرد من الأنا. التجرب من الأنا طيب فسماه عبدا عند إنزاله عليه وقيامه في الدعوة وإسرائه به وأشده إلى قيامه بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له حيث يقول وقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطن دي العباد طيب الاستعانة الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل جلب المنافع ودفع المضار أيضا القيام بعبلة الله والاستعانة به هي هو الوسيدة الأبدية والنجاة من جميع الشروع فلا سبيل إلى نجاة إلا بالقيام بهما طيب تكون العبادة عبادة إذا كانت رقم واحد مأخوذة عن الله وعن الله صلى الله عليه وسلم رقم اثنين مقصودا بها وجه الله فبهذين الأمرين الأمرين تكون عبادة وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها الاحتياج العبد في جميع باداته استعانة بالله سبحانه وتعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتلاب النواه. طيب، بالنسبة جماعة للعبادة، في اللغة هي من الذل، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مزلل، وفي الشرع عبارة عن ما يجمع كمال المحبة. والخضوع والخوف العبادة كماد المحبة والخضوع والخوف